أولئك هم الكافرون حقا وأعتبنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم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 ورفعنا صوتهم الطور بمفاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا